وَإِذَا رَأَوُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُ وَنِفَضُوا إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الله وَمِنَ التِّجَارَاتِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْرَازِقِينَ